تهديدات أمنية وثائق مزورة مضائع مهربة لكل مطار حصته من ذلك مرحبا بكم في مطار خلخدشة في ليما البيرو ومطار ألدرادو الدولي في بوغوتا كولومبيا إنهما المطاران الأكثر ازدحاما في أمريكا اللاتينية يقف المسؤولون هنا على الخطوط الأمامية لمنع تصدير المنتج الأكثر شهرة في بلدانهم الممنوعات يدل هذا على أنه يحتوي على الممنوعات ويحاول المهربون بكافة الطرق لإيصالها إلى الأسواق العالمية لا أعلم عن ماذا يتكلمون أنا لا أحمل شيئا تتم مئات الاعتقالات كل عام وتتم مصادرة مئات الكيلوغرامات من الممنوعات لكن رغم كل ذلك يتمكن بعضهم من الفرار سنقوم بإجراء بعض فحوصات الممنوعات حسنا أجل قمت بذلك مسبقا هذه قصص من اقتربوا من الفرار. على مدار الساعة وطوال الأسبوع والسنة لا تتوقف رحلات الطيران ولا يتوقف عمل موظفي أمن المطار. وماذا سيحدث لي؟ مطار إل في بوغوتا كولومبيا مع مرور أكثر من 30 مليون راكب عبر هذه المحطات كل عام. في كل يوم هناك تحدي جديد لوحدة مكافحة الممنوعات في المطار جواز السفر من فضلك؟ كل عام يتم ضبط 200 إلى 300 شخص يحملون الممنوعات ومهربين يدعون بأنهم مسافرون عاديون لتهريب البضائع إيجابي توجد ممنوعات لكن نجاح الضباط المتواصلة يواجه دائما التحديات من قبل المهربين الجدد وهناك فرصة دائما لتسول لأحد المهربين النداء الأخير إلى مكسيكو. الرجاء التوجه إلى البوابة الواحدة والأربعين. تقع أعين المراقبين على مسافر إلى المكسيك يدخل بوابة التفتيش. الرجاء توقيع طلب السماح لنا باستعمال المسح الشعاعي عليه. حسنا. ما عملك؟ مزارع. ما اسم مزرعتك؟ لا أنا لا أملك مزرعة هذه القضية مهمة غريبة ومفردة كقصة فيلم يدخل شخص يحمل الممنوعات وهو يعلم بأنهم سوف يفتشونه كأي مسافر آخر هيا اذهب قف على هذا الجهاز بهذا الاتجاه يحافظ راكب على هدوءه ولكن قصته غير مقنعة خذ نفسا عميقا واحبسه من المشكوك فيه أن مزارعا من دون أرض لديه المال لرحلة إلى المكسيك في اللحظة الأخيرة. لكن الرجل نظيف. قمنا بالمسح الشعاعي وتفقدنا أمتعته. لم نجد شيئا. انتهينا. أحضر أمتعتك ونذهب. حسنا. سمح له بالذهاب للصعود على متن الطائرة والوصول إلى وجهته الأخيرة ولكن وحدة مكافحة الممنوعات تجد الرجل مشبوها وتقرر مراقبته عن كثب باستخدام كاميرات الأمن في المطار ليما، بيرو. مطار خورخي شافيز الدولي هو المطار الأكبر في الدولة وبوابتها الأساسية إلى العالم كل عام نحو 190 ألف رحلة تحط وتغادر من هنا لتنقل أكثر من 22 مليون مسافر من نسبة إلى وحدة مكافحة الممنوعات فدورهم هو ضبط المهربين من بين المسافرين الآخرين وينجحون بالقبض على 200 شخص سنوياً يعتبر الإجار بالممنوعات مشكلة عالمية ولمكافحتها يجب أن تبقى قوات الشرطة على تنسيق عال فيما بينها عند النجاح بالتملص من الشرطة في بلد ما يمكن أن يؤدي إلى القبض على الشخص في بلد آخر تستعد رحلة الإقلاع إلى المكسيك ويلفت أحد المسافرين انتباه رجال الأمن كان هذا المسافر يمر عبر الأجهزة الأمنية الخاصة بالمطار واعتقل بسبب سلوكه المثير للريبة تعال من هنا من فضلك، سندخل إلى هنا، تفقنا؟ يعتقل ضابط جمارك الرجل بسرعة ويحقق معه ليرى ما إن كان هناك إشارات على شيء ما حصلت على جواز سفرك مؤخرا؟ أجل سيدي أهذه المرة الأولى التي تسافر فيها خارج بلدك؟ نعم، المرة الأولى كم كلفتك هذه الرحلة؟ 13700 بيزو؟ أجل بيزو قبل كم من الوقت اشتريت التذاكر؟ في ذات اليوم اشتريتها في ذات اليوم؟ نعم يخطط السياح لرحلاتهم قبل شهر على الأقل أو بضعة أسابيع لفت ذلك انتباهي وأخذته إلى جهاز مسح الجسم ستساعد صور الأشعة السينية الشرطة على معرفة ما إن كان الرجل ابتلع كبسولات تحتوي على ممنوعات غير قانونية قف بالطريقة التي أقف أنا فيها. انظر نحو الأمام وضع قدمك اليسرى على نهاية المنصة. وبعد بين قدميك قليلا لتحصل على المزيد من التوازن. لا تتحرك من فضلك. يبدو أن جسمه يحتوي على شيء غير طبيعي. لكن النتائج ليست حاسمة. ماذا تناولت على الغداء؟ شطيرة. شطيرة فقط صحيح؟ وكنت أحتسي شرابا في اللحظة التي أخرجني فيها. لم يعترف بشيء ولا وجود لدليل حاسم. لهذا السبب يتصل الضابط بوحدة مكافحة الممنوعات أرسل إلي أحد من الدي ان إن كان أحد في الأسفل أخبرهم أن يصعدوا ليروا الصور إنهم الخبراء هنا لا وقت لإضاعته ستقلع طائرة المسافر قريباً وبالنسبة إلى المشتبه فيه فإن المخاطر عالية إن كان يحمل ممنوعات فإنه لن يفوت رحلته وحسب من الممكن أن يفقد حريته أيضاً وإن تمزقت إحدى الكبسولات فقد يفقد حياته استدعي ديراندرو إلى هنا. لدينا حالة ابتلاع محتملة. لدينا, لدينا حالة, حالة ابتلاع, ابتلاع, ابتلاع محتملة. محتملة. محتملة. محتملة. محتملة. في مطار إل دورادو في بوغوتا، يستمر أفراد الأمن بمراقبة مزارع مشتبه به مسافر إلى المكسيك. يدخل من البوابة الدولية. يشتاز جميع البوابات. يدخل إلى المراحيض ويقوم ببعض الجولات. إنه يبدو وفقاً لكل المعايير كمسافر عادي. بعد مراقبة تحركات المسافر لمدة الساعة وقبل إيقاف الفريق للعملية خمسة خمسة ثمانية اذهب تلاحظ الكاميرا شيئا غير طبيعي بينما يترك إحدى عربات النقل يبدو أن مشتبه به يحمل حقائب مختلفة تم استبدال الحقائب وحدث ذلك في المصعد عندما انتقل من طابق الطعام إلى الطابق الثاني تفتقد بعض مصاعد المطار للمراقبة دخل المسافر الى احد تلك المصاعد برفقة امرأة غريبة هناك في تلك النقطة المخفية تبادل المسافران الحقائب ومضيا في طريق مختلفة بعد تفحصنا لمقطع الفيديو لاحظنا تورط شخص آخر، امرأة. قام المسافر بعرض. كان الغرض منه البقاء متخفياً وكان سينجو بفعلته لو لم نكن نراقب الكاميرات بشكل دقيق. استطعنا تحديد مكان تبادل الحقائب. تم استبدال الحقائب. والمرأة؟ ذهبت المرأة في اتجاه آخر. يعرفان المكان جيداً. مساء الخير مساء الخير الوثائق لو سمحت بعد إذنك مع من تسافر؟ أسافر وحدي سنقوم بإجراء فحص لتأكدي من وجود الممنوعات موافق؟ أجل قمت بذلك مسبقا أجل فعلت لنتحقق من الأمر حسنا مطار خورخيت شافيز الدولي ليما بيرو تم اعتقال مسافر متجه إلى المكسيك من قبل ضباط الجمارك أثارت صور الأشعة الصينية شبهات ولكنها لم تكن حاسمة استدعي ديراندرو إلى هنا لدينا حالة ابتلاع محتملة لدينا, لدينا حالة, حالة ابتلاع محتملة. محتملة. محتملة. محتملة أبلغنا ضباط الجمارك عن وجود مسافر ينقل الممنوعات عن طريق ابتلاعها تحركنا فورا للتحقيق معه وسألناه إن كان يحمل أي شيء غير قانوني في معيدته وأنكر الأمر تظهر الصور شيئا غريبا كما قال زميلي أطلب منك أن تكون صريحاً فيما يتعلق بهذا الأمر أصغي سأشرح لك الأمر سيكون من الأفضل لك أن تعترف هل تحمل أي شيء غير قانوني في معيدتك؟ لا سنرسلك الآن إلى وجهتك ولكن العقوبة ستكون أشد بكثير إن أثبت وجود الممنوعات هناك لذا أطلب منك أن تكون صريحاً لنتمكن من مساعدتك لأن أول ما نهتم به هو حياتك حسب رأينا إنما نراه واضح جداً وهي أشياء صغيرة موجودة في معيدتك لآخر مرة سأطلب منك أن تكون صريحاً هل تحمل أي شيء غير قانوني في معيدتك؟ لا ليس لدي مشكلة لذا أقول لك لا أحمل شيئاً في إلدورادو ألقت السلطات الكولومبية القبض على رجل يحاول استبدال الحقائب مع مسافرة أخرى كانت وحدة مكافحة الممنوعات تنتظر عند البوابة سنجري فحصا للتأكد من وجود الممنوعات موافق؟ أجل قمت بذلك مسبقا أجل فعلت لنتحقق من الأمر حسنا وهنا في المقدمة ما الذي تحمله؟ أنا لا أعلم ما في الداخل لا تعلم؟ كيف؟ أليست حقيبتك؟ لا كيف ليست حقيبتك؟ دفعوا لي المال لأخذها دفعوا لك المال لكي تأخذها كم المبلغ؟ ألف دولار أمريكي ألف دولار؟ لكي تأخذ هذا؟ أنا عاطل عن العمل سيد الرائد أنت عاطل عن العمل؟ لنرى ما في داخلها حقيبة ثقيلة يتم تفتيش أمتعة المسافر للمرة الثانية لكن هذه الحقيبة تحتوي أكثر من أساسيات السفر المعتادة هل تعلم ما هذا؟ أجل سأكون ساذجاً إن لم أعلم ما هذا يعلم المسافر أن الأمر أشد خطورة لكنه يمثل دور الجاهل رافضني البوحة عن المتواطئين معه من أين أتيت بهذه الحقيبة؟ أعطوني إياها من الذي أعطاك الحقيبة؟ ماذا؟ من أعطاك الحقيبة؟ من كان يرافقني؟ أجل من كان معك؟ لا أنا وحدي من أعطك الحقيبة؟ لا أنا لا أعلم من هو حسناً هل كان أحد المسافرين؟ شخص ما هناك سنجري فحص الممنوعات سنقوم باخذ عينة من إحدى اللفائف وإذا تحول المسحوق للون الأزرق فذلك يعني احتوائها على الممنوعات من أي لفافة علينا أخذ العينة؟ لا فرق من أي واحدة؟ أي واحدة؟ حسناً لنأخذ من هذه يدل هذا على وجود الممنوعات. واجه الحائط رجاء ممنوعات. ممنوعات. ممنوعات. اكتب اسمك هنا بالكامل. في مطار خورخي شافازا تقترب رحلة مشتبه فيه على الإقلاع. ولا وقت أمام الشرطة لإضاعته. كان هناك القليل من الوقت وكان عليه أن يصعد الطائرة خلال عشرين دقيقة. قررنا أن نجعله يوقع على شهادة تنفي أنه كان ينقل أي شيء غير قانوني. تعال معنا. الشيء الذي تراه في معيدتك هل تسمعني؟ لا نراه في المعيدة الطبيعية تفهمني؟ أجل أنا أسمع بالطبع دون وجود قضية محتملة لم يعد أمام الضباط أي خيار سوى السماح للمسافر بركوب رحلته ولكن يجب إبلاغ قوى الشرطة في المكسيك عن حامل الممنوعات المحتمل هذا في السنة الماضية نجحنا في تحقيق خطوط اتصال مع قوات الشرطة في أمريكا وأوروبا وتمكننا من إرسالي واستقبال إنذارات بخصوص مسافرين أو حمولات مشبوهة تحتوي مواد ممنوعة أعطي هاتفه الخلوي نحن انتهينا هنا جواز سفرك وبطاقة صعودك شكرا لك رحلة آمنة أهلاً انطلقت رحلة المسافر لكنه ليس حراً من الملاحقة القانونية فعلى ضباط مقافحة ممنوعة إجراء التنبيه وشاركوا صورة المسافر ومعلومات السفر مع الشرطة المكسيكية وبعد انتظار ست ساعات وصلتهم أخبار سيدي وصلنا رد التحذير الذي وجهناه إلى مدينة مكسيكو. اعتقله زملائنا في الشرطة الاتحادية المكسيكية في المطار وقاموا بإجراء مسح بالأشعة السينية مجدداً وحددوا أنه كان يحمل ممنوعات قام بابتلاعها تم اعتقال المشتبه فيه ونقل إلى المستشفى حيث أكد الأطباء وجود أجسام غريبة في معدته أخبرون أنه كان يحمل حوالي كيلوغرام و وثلاثمائة جرام من الممنوعات في معدته المسافر الآن في عهدة نظام العدالة المكسيكية حالة ابتلاع محتملة. محتملة. محتملة الدورادو بوغوتا توقف وحدة مكافحة الممنوعات مسافرا متورطا بتبديل الحقائب أن ترهن الاعتقال من قبل الشرطة الكولومبية الوطنية قسم مكافحة الممنوعات لديك الحق بالتزام الصمت أي شيء تقوله قد يتم استخدامه ضدك لديك الحق في مكالمة هاتفية واحدة إذا لم يكن لديك محام ستوفره الدولة لك أتعي حقوقك؟ أجل سيدي حسنا قف بمواجهة الحائط رجاء تحتوي الحقائب التي استبدلها في المصعد على كمية كبيرة من لفائف الممنوعات لدينا ست عشرة لفافة مستطيلة الشكل وخمسة مغلفات حسنا اجمعها لو سمحت ينقل الضباط المسافرة والممنوعات إلى مقر شرطة المطار وهنا سيحددون كمية الممنوعات المنقولة وجدنا أن كمية الممنوعات المنقولة هي 19 عشر كيلوغراما ونصف الكيلوغرام. أغلقت القضية بالنسبة إلى وحدة مكافحة الممنوعات واكتشفوا أسلوبا جديدا للتهريب. استخدام مصعد غير مراقب يعني بأن المهربين يفتشون بنية المطار الداخلية ويحاولون اكتشاف نقاط ضعفه. كم من الوقت كرسه المهربون في هذا الشأن يدرسون كاميرات المراقبة ونقاط ضعفها لإيجاد أماكن غير مراقبة وبعيدة عن نظر وحدة مكافحة الممنوعات لمحاولته تهريب أكثر من 19 كيلو من الممنوعات إلى المكسيك قد يواجه عقوبة أقصاها 30 عاماً في السجن تمكنت شركته من اجتياز الشرطة ولم يتم التعرف إليها في مطار خلخيت شافيز يجب أن تتولى شعبة مكافحة الممنوعات كلا من تدفق المسافرين الهائل ومتوسط حمولة سنوية يبلغ 300 ألف طن يتم رصد شحنة متجهة إلى هولندا من قبل الشرطة وجد ضباط الشرطة أن وثائق الشحن الخاصة بها مشبوهة ويتم استدعاء خبير كيميائي من أجل فحص المحتويات سيدي سنقوم الآن بفتحها حسناً، ابداي داخل الصندوق توجد سبع أواني من عشبة الماكا المطحونة وهي نبتة وعائية من جبال الأنديز البيروفية لديها محتوى غذائي غني في هذه القضية لدينا سبع أواني من عشبة الماكا سيتم فحصها بشكل عشوائي لم تتحول إلى اللون الفيروزي هذا اللون غير طبيعي يوجد شيء ما هناك صحيح لكن يبدو أنه تم تثبيت الممنوعات بنسبة للضباط تبدو نتائج غير اعتيادية يعتقدون أنها قد تكون ممنوعات غير شرعية تم تعديلها كيميائيا من أجل خداع الفحص الميداني يجب أن يجري الخبير الآن تحليلا أعمق في مطار ألدورادو بوغوتا تراقب وحدة مكافحة الممنوعات أكثر من 70 ألفاً من المسافرين يومياً قامت الوحدة برصد أخوين يستعدان للصعود على متن رحلة متجهة إلى المكسيك تم رصدهما لأنه بدى عليهم التوتر بدل أن يدخلا بوابة التفتيش حاولا الالتفاف لتجنب الشرطة يلاحظ المراقب ذلك ويطلب منهما القدوم من أجل الصور الشعاعية ستقوم وحدة مكافحة الممنوعات بإجراء فحص لا أنا لا أعلم لماذا علي التوقيع على أي شيء رجاء سيدتي اقرأي ووقعي لأنه جزء من الإجراءات عفوا ولكن ما الذي ستفعلونه لي؟ إنها صورة شعاعية للتأكد من عدم ابتلاعك للممنوعات لا أريد التوقيع على أي شيء لأنني لا أعلم من أجل ماذا سيدتي لنسهل الأمر نحن أفراد من الشرطة الوطنية أجل سيدي أعلم ذلك هذا اختبار للممنوعات ونجريه للأشخاص المغادرين من البلد أنا لا أعلم دعني أسأل أخي عن رأيه عند محاولتنا إجراء الفحص قاومة السيدة وقالت أيضا إنها لا تريد توقيع أي وثائق لم ترد الشقيقة التعاون لذلك قاموا بالتركيز على أخيها وطلبوا إليه إجراء الفحص أولاً لم يقاوم عندما طلبنا إليه الصعود إلى الجهاز، وقام بذلك وكأنه شيء طبيعي. اتبع الإجراءات بشكل عادي. تظهر النتائج وجود أجسام غريبة في معدته، وتعتقد الشرطة بأنها كبسولات تحتوي على الممنوعات. أنت الآن رهن الاعتقال لحيازتك الممنوعات. من هنا رجاءً. بعد اعتقال أخيها تستسلم المرأة للفحص وتظهر نتائج الصور أجساما غريبة أيضا في معدتها أنت الآن رهن الاعتقال لحيازتك الممنوعات ولنقلها لا أعلم ماذا لديك الحق بالصمت إن لم تعيني محاميا فالدولة ستفعل لديك الحق بمكالمة هاتفية اجلسي هناك رغم الأدلة تستمر المرأة بإنكار كل شيء ويدعي أخوها الذي لم يقاوم بأنه بريء أستطيع الاتصال بقريبي؟ ماذا سيد؟ هل أستطيع الاتصال بقريبي؟ أشعر بأنك تحول خداعي لا أعلم عما تتكلمون فأنا لا أحمل أي شيء يدعي بأنه لا يحمل أي شيء ولم يقم بأي شيء وبأنه بريء لا أعلم عما تتحدثون ولا أعلم شيئا عن هذا الأمر أنا في أحسن حال ليس لدي أي شيء سنأخذك إلى المستشفى مطار خورخيتشافيز الدولي ليما بيرو رصدت شرطة مكافحة الممنوعات طردا مشبوها في منشأة البريد وتم إحطار خبيرا كيميائيا كي يحلل محتوياته لم يكن الاختبار الأول حاسما إنها لا تبدي تفاعلا باللون الفيروزي هذا اللون غير طبيعي يعتقد الخبير أن هذه الحالة تحتوي ممنوعات غير شرعية معدل كيميائيا لتجنب إظهار نتيجة إيجابية على التفاعل. سيحاول الآن ترشيح الممنوعات مستخدما محلول الكلوروفورم. لدينا هنا محلول الكلوروفورم. سنقوم بتبخير الجزء السفلي بالحرارة، وستبقى لدينا الممنوعات. سيطلق الكلوروفورم أبخرة سامة. ضعوا الأقنعة باستخدام هذه الطريقة قمت بتكثيف الممنوعات لقد حدث تفاعل فوري معطيا اللون الفيروزي, معطياً اللون الفيروزي. نضيف قطرة من دايوكسين الكوبالت وهي مادة كيميائية وردية اللون حين تلامس الممنوعات التي تم تكثيفها الآن يتغير اللون على الفور يحدد هذا ما إن كانت ممنوعات شبه قلوية هذا يعني أن هذه الأواني الثلاث تحتوي على الممنوعات تحتوي على الممنوعات الأشخاص الذين نسميهم الطهاء وهم الكيميائيون الذين يعملون لصالح المنظمات الإجرامية يقومون بإجراءات فيزيائية وكيميائية ليفككوا روابط هيدروكلوريد الممنوعات في بلد الوجهة يقوم كيميائي بعكس العملية للحصول على هيدروكلوريد الممنوعات من جديد هذا يعني أننا نحتاج خبراء كيميائيين يستطيعون إجراء الفحوصات اللازمة ليخبرونا ما إن كانت الشحنة تحتوي على ممنوعات غير شرائية. بفضل عمل الخبير الكيميائي لوحدة مكافحة الممنوعات، صادر ضباط قرابة كيلوغرام واحد من الماك الممزوجة بالممنوعات. مطار خورخي الدولي، ليما بيرو. ستغادر رحلة إلى المكسيك خلال ساعتين. تعتبر المكسيك طريقا حساسة بالنسبة إلى شرطة مكافحة الممنوعات. استممت مصادرة ممنوعات متجهة إلى المكسيك أكثر من أي بلد آخر. رصد رجال الأمن إمرأة شابة بدأ عليها التوتر. إنها عائدة إلى المكسيك بعد زيارة قصيرة إلى ليما. لو سمحتي. سيدتي سنجري فحصا بالأشعة السينية. يجب أن تذهب إلى هناك. صورة لظهرها؟ أجل ها هي ذي. ما هذا هنا؟ فحصنا امرأة مكسيكية تبلغ من العمر 24 عاماً لم تكن الصور واضحة بشكل جيد لذا قررنا إجراء مقابلة قصيرة معها نحن من شرطة مكافحة الممنوعات يجب أن تجيبينا عن بعض الأسئلة ما سبب زيارتك؟ أتيت لرؤية صديق تعرفت عليه على الفيسبوك من البرو؟ أجل ادعت أنها أتت إلى البيرو لزيارة صديق لها يقطن في تشيريوس وأنها بقيت في تلك المنطقة لأن صديقها يعيش في تلك المقاطعة من ليما سيدتي كم مضى على وجودك هنا؟ أربعة أيام بقيت أربعة أيام من أجل رؤيته فقط؟ أجل، كان قد ذهب إلى المكسيك سابقاً اسمعي تم فحصك بالأشعات السينية وأظهرت الصورة شيئا غير اعتيادي في معدتك بالصفة شرطيا يجب أن أقول لك إذا كنت تنقلين مواد غير قانونية أعني إن قمت بابتلاع الممنوعات أريدك أن تقول الحقيقة حسنا أنكرت المرأة حملها للممنوعات وصور مسح الجسم غير حاسمة قد تكون المرأة تقول الحقيقة أو قد تكون كاذبة مع اقتراب موعد مغادرة رحلة المرأة وجد رجال الأمن أنفسهم أمام خيارين إما لقاء على المسافرة في البيرو لاستكمال التحقيقات وإما تنبيه السلطات المكسيكية إلى احتمال تعاملهم مع مهربة هناك تناقضات كيف الحل؟ اتصلوا بالمدعي العام المسؤول لاتخاذ القرار بقيت هذه المرأة البالغة من العمر 24 عاماً هنا لمدة 4 أيام فقط لزيارة صديق لها لكن عندما وصل المدعي العام إلى غرفة مسح الجسم سيدتي؟ نعم تغير موقف المسافرة بشكل مفاجئ أرجوك لا تتصرفي هكذا إهدأي عزيزتي ستؤذين نفسك سيقوم جسمك بإفراز العصارة المعيدية وهذا سيجعل حالتك أسوأ في بنا أرجوك أرجوك إهدأي إهدأي عزيزتي إهدأي عزيزتي. لا تفعلي هذا وماذا سيحدث لي أولا سنهتم بصحتك حسنا؟ ثم نتحدث لاحقاً الأهم صحتك سألتها وقلت لها ليس لديك صديق هنا صحيح؟ أخفضت رأسها وقالت لا، قالت هي تبكي قصة صديقها كذبة هل قصة زيارتك لصديق صحيحة أم لا؟ إنها كذبة صحيح ليس لديك صديق أنت لم تأتي لرؤية أحد اهدأي, اهدأي. ثم سألتها هل ابتلعت هذه المادة؟ وأجابتني بأنها فعلت ذلك هل تعرفين الشخص الذي استأجرك؟ من؟ لقد أجبروني على هذا الأمر لا بأس نحن نفهم ذلك هل ابتلعتها هذا الصباح؟ في السادسة صباحاً اهدئي حسناً إنها في معيدتك منذ عدة ساعات وهذا شيء خطير جداً المسافرة اعترفت بالحقيقة أخيراً زعمت أن صديقة لها أجبرتها على فعل ذلك وأن تلك المرأة رافقتها إلى المطار. ماذا كانت ترتدي صديقتك؟ هيا ساعدينا. لقد غادرت المطار حسناً أكملي نحن سنساعدك غادرت المطار بالفعل أوصلتني وذهبت سوف نرى ذلك. لدى شرطة الآن مهمتان عجلتان الأولى التأكد من سلامة المسافرة والثانية إلقاء القبض على شركتها المزعومة نقل المرأة الشابة بسرعة إلى مستشفى لتتقيئ الكبسولات تحت إشراف طبي ألم تحاول الاتصال بالفتاة من هاتفك المحمول؟ تواصل الشرطة التحقيق مع المسافرة للوصول إلى صديقتها المزعومة لكن عليهم إقناع المسافرة أن إعطاء المعلومات يصب في مصلحتها الاسم أعطينا اسمها فحس ما اسمها؟ هل أتيت إلى البلد معها؟ أجل وصلنا معا معا؟ أجل حسنا ما اسمها؟ لا تخافي لا أتذكر سعدي نفسك فكري في نفسك فقط أخطأت صديقتك عندما أقحمتك في هذا الأمر فكري في مصلحتك إن الأمر يتعلق بك الآن وليس بها في مطار ألدورادو في بوغوتا أوقفت الشرطة أخوين مسافرين إلى المكسيك ولكن كلا منهما لم يعترفا بابتلاعهما لكبسولات الممنوعات بمن ستتصل؟ بشقيقتي يجري المشتبه به مكالمة مع أخيه أنا من قسم مكافحة الممنوعات أنا هنا مع السيد وقد أخبرني بأنه شقيقك لقد تم احتجازه هنا في مطار ألدورادو يريد التحدث إليكي مرحبا إنهم يحاولون خداعنا كنا ذاهبين في عطلة قالوا إننا نحمل الممنوعات لا أعلم أي شيء عن هذا الأمر لا إنه اتهام خاطئ لا نعلم لماذا حسنا شكرا ودعا مع إصرار المتهمين على الدعائهما البراء تتابع شرطة سير العملية سيرسلون الأخوين إلى مستشفى قريب لإخراج الكبسولات تحت إشراف طبي هل ستتعاون معنا؟ عفواً أتعاون بماذا؟ أنا لا أعلم عماذا ماذا تتكلم هل يمكنك إخباري متى قرأت حقوقي؟ عندما يتم اعتقال شخص مشبوه بحيازة الممنوعات فالقانون الكولومبي يعطي الشرطة مدة 36 ساعة لإحضار الأدلة يعتقد الضباط بأن الشاب الذكي يراقب الوقت لهدف واحد هو بقاء الكبسولات في معدته حتى تنقضي الفترة المحددة وتضطر الشرطة أن تطلق سراحه. هل لا أخبرتني بالوقت؟ لاحقاً نحن نتبع إجراءات الشرطة في الوقت الحالي هو يعلم أنه خلال الست وثلاثين ساعة المقبلة إن لم يتم استخراج الأدلة فلن تستطيع الشرطة احتجازه لذلك يحاولون اتباع هذه الأساليب أيضاً عفواً، هل تستطيع إخباري بوقت اعتقالي؟ سيدي، أنت تفهم حقوقك، صحيح؟ هذه هي حقوقك الوحيدة، حسناً؟ يمكنك التكلم عن أي شيء آخر مع المدعي العام؟ من الصعب تحديد الزمن الذي بإمكان الكبسولات البقاء فيه داخل الجسم لكن شيء واحد معلوم وهو إن انفجرت كبسولة واحدة داخل معدته يمكن للشاب أن يدفع ثمن هذه الطريقة حياته. مطار خوخيتشافيز الدولي، ليما، بيرو. احتجز عملاء مكافحة الممنوعات امرأة مكسيكية تبلغ 24 عاماً لابتلاعها كبسولات مملوءة بالممنوعات. بعد عشر ساعات وتحت إشراف طبي أخرجت المرأة الكبسولات. الآن ستعود إلى المقر الرئيسي لقسم مكافحة الممنوعات في المطار لمتابعة إجراءات الاعتقال هذه الكبسولات التي ابتلعتها؟ نعم كم يبلغ عددها؟ 26 ارتدي القفازين من فضلك وقوم بعدها واحدة اثنتان ثلاث أخرجت المرأة ما مجموعه 26 كابسولة في المستشفى وست وعشرون وهذا ما يعادل ثمانمائة وأربعة عشر من الممنوعات تصر المرأة أن صديقتها أجبرتها على فعل ذلك وأنها هددتها برفقة أشخاص آخرين بأذية أفراد عائلتها أعرفها منذ سنوات وبدت لي فتاة جيدة لأننا كنا نذهب للرقص وقضاء كثير من الوقت معاً كانت في الثالثة عشرة عندما قابلتها لكنني لم أتوقع أبداً أنها كانت متورطة في مثل هذه الأشياء قالت لي إنها ستحضرني إلى الفيرو لقضاء العطلة وفي آخر يوم أيقظتني عند السادسة صباحاً ولم تسمح لي بتناول الطعام منذ اليوم الذي سبقه أخبرتني أنه يجب أن أستيقظ رأيت أنها تحمل صينية عليها ماء مع كبسولات. كان هناك خمسون كابسولة كانوا جالسين هناك يراقبونني وكان علي أن أبتلعها أمامهم لأنهم أجبروني على فعل ذلك طلبوا مني ابتلاعها لأنهم كانوا يعرفون مكان أطفالي أعطوني الشاي أو العصير أو الماء كان علي أن أبتلعها كان الأمر مريعا ابتلعت 26 منها وتقيأت البقية لم أبتلعها كلها لماذا لم تسافر في ذلك اليوم؟ لقد قامت بخداعك تقول إنها جاءت إلى المطار مع صديقتها وحددت هوية المرأة من لقطات كاميرات الأمن في المطار من الواضح أن تلك المرأة ذهبت معها إلى مكتب التسجيل وودعتها لذا ذهبنا إلى شركة الطيران للحصول على معلومات وتمكننا من الحصول على اسمها بالكامل المرأة الآن في حوزة نظام العدالة في البيرو لنقلها أكثر من 800 جرام من الممنوعات قد يحكم عليها بالسجن لمدة خمس سنوات وعشرة أشهر في بوغوتا في مطار ألدورادو تم اتهام الأخوين بابتلاعهما لكبسولات محشوة بالممنوعات وتم نقلهما إلى مستشفى قريب هنا وأخيراً تعترف الشقيقة بابتلاعها الكبسولات والآن بالإمكان المضي بإخراجها. اعترفت المرأة الشابة بابتلاعها الكبسولات. لم تكن تعلم ما هي المادة المحشوة لكنها اعتقدت بأنها ممنوعة غير قانونية. إنها بصحة جسدية وعقلية جيدة. قامت حتى الآن بإخراج ثلاثين كبسولة وبقي ست منها، وهو لم يقوم بإخراج أي كبسولات. على غرار شقيقته، يحاول الشاب أن يحافظ على براءته. لا، أنا لا أحمل أي شيء. لا لم يفعل. مواجهين إنكار المتهم، يقرر الطاقم أخذ صورة شعاعية أخرى باستخدام الأجهزة الموجودة في المستشفى. النتائج؟ هي ذاتها. يمكننا بوضوح رؤية أجسام غريبة هنا تبدو الكابسولة صغيرة أليس كذلك؟ نحن ننتظر أن يطرح الكبسولات أو أن تمضي 36 ساعة إذن هل تحاول إبقاءها في الداخل؟ ليس لدي أي شيء أنا بخير بقي القليل من 36 ساعة في الحجز ليس لدي أي شيء، لا أشعر بأي شيء. أنا بخير. تمشي الكبسولات عبر الجسم كما الطعام لا ينصح بإعطاء الملينات أو المحفزات، لأن ذلك قد يؤدي إلى انفجار إحدى الكبسولات. وأخيراً، يحدد أفراد الشرطة بأن الأنثى ابتلعت 36 وثلاثين تزن كيلوغراماً و600 جرام من الممنوعات. قضيتها الآن بين يدي مكتب المدعي العام. ستواجه عقوبة أقصاها 12 سنة في السجن. وتم إطلاق صريح أخيها بعد انقضاء المدة المحددة للاحتجاز دون أن يخرج جائيا منها. وسيبقى الآن تحت أعين أفراد الأمن. مطار خوخ تشافيز، ليما البيرو. تم اعتقال مسافرة لابتلاعها الممنوعات. وتدعي بأنهم أرغموها على ذلك. 814 جراماً وتعتقد الشرطة أن تلك المرأة الأخرى قد تعود إلى المطار قريباً تفقدنا حجز تلك المسافرة في شركة الطيران ووجدنا أنه تم تغيير الموعد إلى اليوم التالي عبر نفس شركة الطيران لذا حشدنا قواتنا وانتظرنا قرب مكتب التسجيل يرجى من الركاب أن يتوجهوا إلى بواباتهم سجلت تلك المرأة دخولها حوالي الساعة الثانية ظهرا. اعتقلت الشرطة بنجاح المرأة الأخرى ينقلها الضباط الآن إلى غرفة التفتيش للتأكد مما إذا كانت تحمل الممنوعات أيضا. بقيت هنا في ليما فقط لم تذهبي إلى أي مكان آخر بل فقط هنا في ليما متى دخلت البلاد؟ يوم الاثنين الاثنين؟ وحدكي أن برفقة أحدهم لا أتيت بمفردي هناك تناقض بين قصة المسافرة وما قالته المرأة النقلة المعتقلة للشرطة وحقيبتها خالية من الممنوعات سنجري فحصا ثانيا باستخدام جهاز الأشعة السينية وسنكون بذلك قد انتهينا ويمكنك الصعود حسنا يمكن لصور الأشعة السينية من جهاز مسح الجسم في المطار المساعدة في تحديد ما إن كانت المرأة تنقل ممنوعات مبتلعة إذا كانت كذلك قد تكون القصة الأولى صحيحة امشي نحو الزاوية بالضبط هناك في الزاوية قفي هنا لا تتحركي مفهوم؟ لا شيء لا يوجد شيء غير طبيعي في الأشعات الصينية إنها خالية من الممنوعات لم نلاحظ وجود شيء كان الفحص سلبيا أي لم نجد أي مواد مبتلعة لا كبسولات في المعدة أريدك أن تكوني صادقة معنا لكن بشأن ماذا؟ هل دخلت البيرو بمفردك؟ بالطبع واثقة من ذلك؟ واثقة من أنني دخلت بمفردي وإذا أريناك مقطع فيديو يظهر أنك لم تدخل البيرو بمفردك دعينا نشاهده. هل أتيت إلى المطار البارحة؟ البارحة أتيت البارحة لا لا تحمل المرأة أي ممنوعات كما أنها لا تعترف بارتكابها أي جريمة ويأمل الضباط في إيجاد دليل على كذبها في صور كاميرات الأمن ها هي ذي وهذه أنا؟ أليست هذه صورتك؟ لا. لا ألست أنتي؟ لا هذه ليست أنا لنرى بتقريب الصورة هذا شعرك وجهها وهذا وجهك أرى أنك تشبهينها تماماً أليست هذه أنت مرتدية الحذاء نفسه؟ لا هذه هي هذه ليست أنا أقرب الصورة من فضلك سوف أقوم بتقريب الصورة ولكنك ستقولين إنها لا تشبهك لا لا أنا أقول الحقيقة لدي وشم على هذه اليد سأريك مدى كبر حجمه ها أنت في ترتدين كمين قصيرين ذاك هو الكم القصير أترين؟ لا ذاك هو الكم القصير وشعري تصير المرأة على أنها ليست الموجودة في الفيديو وتدعي أن لا علقة لها بالمرأة الشابة التي اعتقلت في وقت سابق قالت إنها لا تعرفها وإنها دخلت البيرو بمفردها أنت تقولين إنك لم تصل على متن الرحلة نفسها هذه هي رحلة من المكسيك إلى ليما ها هي في. هل تعرفتي عليها على متن الطائرة؟ لم تر يا بعضكما بعضاً؟ لم أرها على متن الطائرة في الواقع كنت نائمة طوال الرحلة ولم أرها أها؟ لا يمكنك أن تقول لي إنك لم تريها لأنها كانت تجلس في المقعد 8C وأنت في المقعد 7C أنا في المقعد 7C ما زالت التذكير بحوزتي أجل 7C 7C لكنني لم أرها لكنني لم أرها, أرها. انتهى التحقيق مع عدم وجود أي دليل ضدها لا يمكن للشرطة احتجاز المرأة لمدة أطول غادرت على رحلتها إلى المكسيك بعد تنبيه السلطات المكسيكية لملاقاتها عندما تصل لكننا نتعاون بالفعل في التحقيق مع السلطات المكسيكية للقبض على أعضاء المنظمة التالي. أصبح الأمر الآن بيد السلطات المكسيكية لمتابعة التحقيق حسنا سيدي علم إن أرباح التجارة بالممنوعات خيالية حتى لو كانت جراما أو كيلو جراما أو طنا لا بد أنهم يستيقظون كل صباح وهم يفكرون بطرق جديدة كي يتجنبوا إلقاء القبض عليهم إن أهمية الممنوعات التي صدرناها في مطار خورخيت شافيز لا تقتصر على حجمها فقط ما يهمه هو إضعاف حس الأمان الذي تقدمه هذه المنظمات للمهربين تستند ثقتهم إلى الضمانات التي يمكن أن تقدمها هذه المنظمات للأشخاص الذين تجندهم بأنهم لن يتم الإمساك بهم وكل عملية اعتقال تؤثر في مصداقيتهم بشكل كبير